لو يرحمني بوك بوقت... قرح من البارة سارة, أناسة... سارة لو يرحمني من بوقت... Oshasheh, yari yari yari, al-wafaa al-wafaa, wadi al-matarahah. المطارق يزم الجرام جرام والمر الصرام يزم الجرام فيش مر الصرام وانغلق ما سمع يبي من بساس يزم الجرام ولمر الصلاة والغرب ناسا كريم لسياد هو هو عملت رصيد O be mine, be mine, be mine, be mine. اللي كان واصل وملي وملي مين كان رفع نفسه بنفسه ملأ امين ده ليسوك أم ليساوي ملي مين فاضي وفاضي عملت مصير انا كان بيوصله وملي وليل كان ظهر نفسه بنفسه لجمه قبيل دا في سودنا ما يساوي من يمان فاضل على الفاضي عمارك الروسية ما صار فرحنا ايش تويا ولا قال حد بيسمع كلامه دلوقتي ما اعرفش اتكلم فاضي لا فاضي يا